إنا في خلف السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلق التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلق التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما من السماء من ماء فأحيى به الأرض فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة الرياح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 117. وقال الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب 118. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا 117. وكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض وَلَا طيبا ولا تتبعوا قوات الشيطان إِنَّ لَكُمْ مَعَادًا ۚ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ